ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسررا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا يقسم في الشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركب نطبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون